Ja taala Kun en säker till fjällande Kun en säker till fjällande La la la la la La la la la la مثلي تماما هذانا، فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. من ارضى انا لن اسعى لرضاهم واكون انا لا كين الزاد